وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لَئِنْ وَلَّتِ لَنَسْفَعًا مِنْ أَعْقَابِهِمْ قَالُوا لَئِنْ يَخْشَنَنَا إِلَّا كَأَنَّ النَّاسَ لَا يَخْشَوْنَ وَقَالُوا لَئِنْ أُتِenumi لَأَكُونَنَّ مِنَ وَقِيلَ ذِ الْكَافِرِينَ وَقِيلَ